عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه صحابي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين غزوت حنين بعد فتح مكة لما فتح الله لرسوله صلى الله عليه وسلم مكة في رمضان في السنة الثامنة من الهجرة وانتصر صلى الله عليه وسلم على قريش واعتقهم واطلق سراحهم وقد اشاءوا اليه اساعة بالغة فاطلقهم صلى الله عليه وسلم وقال اذهبوا فانتم الطلاقا لما اجتمعوا ضحوة يوم الفتح حول الكعبة والنبي صلى الله عليه وسلم قابض من باب الكعبة يخطبهم قال ما تظنون عني فاعل بكم لأنهم سسّلوا الآن وفتحها عنوة ما وصله ما تظنون عني فاعل بكم يعني لو قتلهم له ذلك لو طلب منهم الفداء له ذلك عليه الصلاة والسلام لأنهم الآن أصبحوا أسرى بين يديه قالوا أخ كريم وابن أخ كريم ما جرب عن كل الكرم والخير قال عليه الصلاة والسلام اذهبوا فأنتم الطلقاء أطلقهم عليه الصلاة والسلام. فلما نصره الله جل وعلا في مكة، وكانت قبائل العرب تنظر ما يحصل بين الرسول وبين أهل مكة، تتطلع ماذا سيكون. لما تصر على أهل مكة، خاف قبائل الهوازن وما حولها من سكان الطو سكان الطائف وما حوله. فتجمعوا من أجل أن يأتوا يقضوا على النبي صلى الله عليه وسلم فندب صلى الله عليه وسلم الناس إلى غزوة حنين فخرج معه صلى الله عليه وسلم اثنى عشر ألف مقاتل وهذا عدد كبير في ذلك الوقت عشرة آلاف أتوا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة وعلى يدهم بتوفيق الله جل وعلا جرى الفتح ألفان من أهل مكة من أسلموا توهم فتكاثر بعضهم الجيش 12 ألف فقال بعضهم لبعض لن نغلب اليوم من قلة يعني ما ما إحنا مغلوبين فكأن بعضهم اعتمد على الكثرة وعلى قوة الجيش وما فيه من الاستعداد لن نغلب اليوم من قلة يعني ما حنا قليل، فأراهم الله جل وعلا أن كثرتهم لا تغني عنهم شيئا وإنما النصر بيد الله يوم بدر ثلاثمائة وبضعة عشر قليل والجيش جيش الكفار يزيد عن ألف وجيش المسلمين الثلاثة والأربع يعتقبون بعير والأكل فيه الجوع والفقر وكفار قريش معهم الخيل والإبل والخمور والذبائح وكل يوم ينحرون يوماً تسع ويوماً عشر من الإبل ويطعمون ويشبعون فنصر الله جل وعلا عباده المؤمنين على كفار قريش مع كثرة عدد الأعداء وقوتهم وقلة المسلمين وضعفهم النصر من عند الله جل وعلا فأعجب بعضهم بهذا الجيش العظيم 12 ألف لن نغلب اليوم من قلة فتوجهوا إلى حنين فلما دخلوا في الوادي وإذا هوازن ومن معها قد اختفوا في بعض المخافي في أثناء الوادي فلما تقدم الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم نطقوا خرجوا عليهم ففر كثير ممن كان مع النبي صلى الله عليه وسلم وانهزموا ولم يثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا العدد القليل في حدود المائة أو أقل من الاثني عشر على ألف فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يناء العباس رضي الله عنه أن ينادي الناس ويناديهم بصفاتهم الخيرة يا أهل بيعة الرضوان يا للأنصار ويناديهم حتى تراجعوا ثم صار النصر والتأييد العظيم من الله جل وعلا لرسوله ومن معه بعد الهزيمة الأولى. ليريهم الله جل وعلا أن النصر والغلبة ليس بالعدد قال تعالى ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين الآيات فأبو هاقد الليثي رضي الله عنه يقول خرجنا مع الرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين قزوة حنين بين الطائف ومكة ونحن حدثاء عهد بكفر ما تمكن الإيمان من قلوبهم وما تمكن الفقه الشرعي من قلوبهم هذا اعتذار من أبي واقد رضي الله عنه يقول ونحن حدثا عهد بكفر إن كثير منهم معهم كثير أكثر في حدود العلفين هؤلاء كلهم مسلمة الفتح الآن أسلموا وللمشركين صدرة يعكفون عندها يخضعون ويعبدونها ويتقربون إليها بالذبح سدرة شجرة كبيرة عظيمة يعبدونها من دون الله وينوطون بها أسلحاتاهم ينوطون يعني يعلقون يعلقون بها الأسلحة ويعبدونها من دون الله فبعض من هو حديث العهد بالإسلام لا يزال في قلب شيء من الجاهلية ما انغسل قلبه إلى الآن. مشوا، رأوا شجرة أخرى كبيرة وعظيمة تشبه تلك الشجرة، فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواع كما لهم ذات أنواع، اجعل لنا شجرة نتبرك بها. ونعلق بها أسلحتنا ونحو ذلك فمرنا بصدره، فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط يعني هم لهم شجرة يتبركون بها كبيرة اجعل لنا مثلهم خصص لنا شجرة من هذه الشجرة الكبيرة اللي بين الطائف والسيل بين المكة والسيل خصص لنا شجرة نتبرك بها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر تنزيها لله جل وعلا وهكذا ينبغي للمسلم إذا سمع كلمة معصية أو كلمة جائرة يقول الله أكبر أو يقول سبحان الله ينزه الله جل وعلا عما لا يليق به الله أكبر إنها السنن الطرق والمذاهب قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون يقول عليه الصلاة والسلام قلتم والذي نفسي بيده أقسم بالله لأن النفوس بيد الله جل وعلا كما قالت بنو إسرائيل لموسى بنو إسرائيل مع موسى مسلمون وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم موسى نبيهم أن يجعل لهم إله مثل ما للمشركين آلها قال لهم موسى عليه السلام إنكم قوم تجهلون هذا جهل كيف أبغيكم إله غير الله جل وعلا ماذا تريدون تؤلهون ما يصلح للآله إلا الإله الواحد الأحد الفرد الصمد جل وعلا ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم مخبر لا لتركبن سنن أو سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة يعني سواء بسواء كل ما وجد في الأمم السابقة سيوجد في هذه الأمة هذا تحذير منه صلى الله عليه وسلم أن يقع المسلم في التقليد من غير روية فيقع في الكفر والضلال يبين أنه سيوجد في هذه الأمة من يفعل مثل ويقول مثل ما قالت بنو إسرائيل وفعلت وفعلا ما من مخالفة في السابق بالأزمنة القابرة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلا ووجدت في هذه الأمة يقول حتى لو كان فيهم من يأتي أمه علانية لوجد في أمتي فأولئك بنوا المساجد على القبور وبنية المساجد على القبور في هذه الأمة أولئك تبايعوا بالخمور وتبايعوا بالربا وجد هذا في هذه الأمة أولئك وجد عندهم الفعلة الشنيعة الفاحشة اتيان الرجل الرجل وجدت في هذه الأمة عبدت القبور وجدت في هذه الأمة رفعت الصور وعظمت وجدت في هذه الأمة وسائر المخالفات في الأمم السابقة وجد منها في هذه الأمة مع تحذير النبي صلى الله عليه وسلم وكان يحذر عليه الصلاة والسلام عن أمور يخشى وقوعها فوقعت مع التحذير الشديد منه صلى الله عليه وسلم ألا فلا تتخذ القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك في حالة الاحتضار والنزع عليه الصلاة والسلام وهو يعاني سكرات الموت إذا خف عليه الألم والإحساس رفع الغطاء عن وجهه وقال عليه الصلاة والسلام ألا فلا تتخذ القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك اتخذت القبور مساجد لا تركبون سننا أو سننا يعني طرق ومخالفات من كان قبلكم فهذا تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم من أن يقع الناس فيما وقعت فيه الأمم السابقة ودل على أن الشرك قد يخفى على كثير من الناس ويقع فيه ولا يشعر بقوله صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الذين طلبوا أن يتخذ لهم شجرة يعبدونها أو يتبركون بها قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى بنو إسرائيل قالوا اجعل لنا إلها وهؤلاء مع النبي قالوا اجعل لنا ذات عنوات فدل على أن الاختلاف في الاسم ما يؤثر يعني الإسم ما يحلل ولا يحرم وإنما الهدف هو الذي عليه المدار فمثلا لو قالوا بنك إسلامي وهم يتعاملون بالربا هل يكون إسلامي؟ لا والله إذا تعاملوا بالمعاملات المحرمة ويكتبون عليه بنك إسلامي يروجوا على الناس وليلعبوا على ضعاف النفوس ومن يحب الطمع فيطمع في المال ويقول هذا بنك إسلامي لا المهم الحقيقة والعمل إذا كان يتعاملون معاملات إسلامية صحيحة فنعم وإذا كانت تعامل بالربا وإنما سموه تعامل إسلامي أو بنك إسلامي ومثل النشيد الذي به الغزل في التشبب بالنساء ونحو ذلك يقول نشيد إسلامي وهذا كذا إسلامي ليلعبوا لي على الناس ويروجوا عليهم ما يريدون بهذا الإسم فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر على الصحابة رضي الله عنهم لما طلب بعضهم حديث العهد بالإسلام اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط قال قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلها كلها سواء قال الشخص مثلا هذه ما تعبد من دون الله وإنما هذه يتبرك بها وانتظل فيها وانتبرك نطلب البركة فيها أو يأتي لها المريض يطلب البركة والشفاء هذا الشركة فالنبي صلى الله عليه وسلم يحذر أمته أن تسلك مسالك الأمم السابقة فيما وقعت فيه من الكفر والظلال والشرك والبدعة وأخبر أنه سيوجد من يفعل هذا تحذير للأمة حتى من أجل أن كل واحد يربى بنفسه وينتبه لنفسه ما يقول هذا ما يمكن أن يقع ما هي يقع الشرك في أمة محمد لا يقع الشركة وغير الشركة. يقع على المسلم أن يحذر ويكون حذر حتى يسلم بإذن الله. والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل أنا شاب وعندما أريد أن أخرج للوضوء وفي الطريق لا بد أن تكععني على رؤية أكثر من امرأة بماذا تنصحونني مجرد النظر يعني النظر كشخص شاخص هذا ما يواخذ به الإنسان وإنما يمنع من تحديد النظري في جسم المرأة وجه المرأة في عجز المرأة ونحو ذلك هذا الذي لا يجوز له أن ينظر وقد أمر بغض البصر وأما أن الإنسان يقول أنظر أجسام النساء فأنا أغمض عيني لا ما أنتم معمور بإغماض العينين معمور تمشي مبصر ولكن لا تحدد النظر وإذا وقعت عينك على وجه المرأة الجميلة ونحو ذلك أول مرة فاصرف نظرك ولا تنظر إليها لك الأولى وليست لك الأخرى قول كنت أريد أن آتي مع زوجتي لأداء العمرة وتوفيت قبل السفر بيوم واحد ثم سافرت إلى السعودية لأداء العمرة لي وبعد ذلك سافرت إلى المدينة وعملت عمرة للمضحومة في 23 شعبان وفي أول يوم من رمضان أديت عمرة لي أنا من التنعيم والآن أريد أن أؤدي عمرة لأمي أو لجدتي ما ينبغي الاكثار من العمرة في التردد والخروج من مكة أنت إذا أديت مكة بعمرة وأتممتها والحمد لله ثم إذا سافرت للمدينة بعد هذا ورغبت في العودة إلى مكة نعم تعود إليها بعمرة وأما وبعد عودتك إلى مكة بعمرة تخرج إلى التنعيم لتأتي بعمرة ثم تخرج مرة أخرى إلى التنعيم لتأتي بعمرة لا هذا ما ينبغي وقد يعتبره بعض السلف من العبث ومن اللعب بالمناسك ويقول الإمام مجاهد وغيره من إمة التفسير في مكة رحمة الله عليهم يقول هؤلاء الذين يذهبون إلى التنعيم لا أدري يأثمون أو يؤجرون يعني كأنه يقول هم إلى الإثم أقرب لأنهم تلاعبوا بالنسك فما ينبغي للإنسان أن يعمل إلا ما كان من تشريع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هل يلزم لمن أدى الزكاة لأشخاص أن يدفعها ثانية؟ لمسلحة الذكاة والدخل أم سدادها لأشخاص دون مسلحة الدخل إذا طلب الإمام ولي الأمر الزكاة فتدفع له وتبرع الذمة منها فإن لم يطلبها فأخرجها عنك فإن طلب أقل مما عليك فيلزمك أن تبرع ذمتك من الباقي بعض الناس يكون مثلا مسجل زكاته ألف ريال واللي عليه في الزكاة الحقيقة عشرة ألاف ريال مثلا ويقول أنا أعطيت مصلحة الزكاة والدخل زكاتي وخلاص نقول تبرأ ذمتك في مقدار الألف وما زاد لازم أن تخرجه فالإنسان يحاسب نفسه في الزكاة محاسبة الشريك الشحيح فإذا كانت زكاة مالك مثلا عشرة ألاف ولي الأمر طلب منك أربعة ألاف أو خمسة ألاف زكاة تدفعها له وتبرأ ذمتك من هذه وتخرج ما بقي عليك بقي عليك مثلا كذا من الزكاة تخرجها ولا تقول يكفي ما أعطيت لمصلحة الزكاة والدخل يقول هل على المأموم شيء إذا لم يقرأ فاتحة الكتاب ولو مرة في صلاة القيام علما بأنه يسمع للإمام العلماء رحمهم الله في قراءة المأموم خلف الإمام ثلاثة أقوال قال جماعة إن الإمام يتحمل عن المأموم قراءة الفاتحة وقال آخرون يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة وقال فريق ثالث يتحمل الإمام عن المأموم قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية لأنه يسمع القراءة ويؤمن عليها ولا يتحملها في الصلاة السرية كصلاة الظهر والعصر فكلما امكنك ان تقرأ فاقرأ خروجا من الخلاف فاذا لم تستطع القراءة فالامام يتحملها ان شاء الله يقول رجل مريض ما يتحكم على امساك البول يخرج منه باستمرار حتى اثناء الصلاة هل له عذر في ترك الصلاة الصلاة ما تسقط عن الانسان ما دام عقله باق ما دام عقله موجود فلا تسقط عنه الصلاة فاذا ذهب العقل سقطت الصلاة اذا خرف صار ما يميز مثل الطفل سقطت عنه الصلاة أما ما دام عقله موجود فلا تسقط عنه الصلاة يصلي قائما فإن لم يستطع فقاعدا فإن لم يستطع فعلى جنب فإن لم يستطع فمستلقيا يصلي بطهارة ووضوء فإن لم يستطع فبتيمم فإن لم يستطع صلى على حسب حاله من به سلس البول هذا له أحكام خاصة يسميه العلماء رحمهم الله من حدثه دائم من حدثه دائم يعني ما يرتفع حدثه يتولى ثم يخرج منه ريح يتولى ثم يخرج منه البول حدثه داعم هذا له أحكام خاصة وذلك بأن يستنجي ويتوضى بعد دخول الوقت ثم يصلي بهذا الوضوء الفرض والنوافل ولو خرج منه شيء وإن كان الخارج ريح فلا يؤثر عليه حتى لو خرجت منه الريح ويصلي وإن كان البول أو الغائط فيلزم أن يتخذ وقاية تمنع تحجر النجاسة في موطن مكان ضيق ولا يلوث ثيابه ويلوث مصلاه ويلوث المسجد إذا ذهب إلى المسجد يتخذ شيء يمنع انتشار النجاسة فمثلا دخل وقت صلاة الظهر يتوضى بعد دخول الوقت بعد الاستنجة يتوضى وبعد الاستنجة يتخذ وقاية تمنع نزول البول فاذا تولى صلى به السنن قبل الظهر والسنن